وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وكما حكم الله بإهلاك تلك الأمم المكذبه وجبت كلمة ربك أيها الرسول على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَتُكَ وَعِلْمًا رَّبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَتُكَ وَعِلْمًا تَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ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 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وتقول الملائكة ربنا وأدخل المؤمنين جنات الخلد التي وعدتهم أن تدخلهم فيها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 ان الله هو السميع لاقوال عباده البصير بنيتهم واعمالهم وسيجازيهم عليها اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوهم اشد منهم قوه وآثارا في الارض فأخذهم الله بذنوبهم فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق اولم يسر هؤلاء المشركون في الارض فيتاملوا كيف كانت نهايه الامم المكذبه من قبلهم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 وَاسْتَبَقُوا نِسَاءَهُمْ إِهَانَةً لَّهُمْ وَمَا مَكْرُ الْكَافِرِينَ بِالْأَمْرِ بِتَقْلِيلِ عَدَدِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا هَالِكٌ دَاهِبٌ لَّا أَثَرَلَهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وقال فرعون تركوني أقتل موسى عقابا له وليدعو ربه أن يمنعه مني فأنا لا أبال أن يدعو ربه إني أخاف أن يغير دينكم الذي أنتم عليه أو ان يظهر في الأرض الفساد بالقتل والتخريب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 وَإِيَّكُمْ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِيَّكُمْ صَادِقًا يُصِبَكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابًا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ مِنْ آلِفِ الْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ عَنْ قَوْمِهِ منكرا عليهم عزمهم على قتل موسى أتقتلون رجلا دون جرم غير أنه قال ربي الله وقد جاءكم بالحجج والبراهين الدالة على صدقه في دعوه أنه مرسل من ربه وإن قدر أنه كاذب فضرر كذبه عائد عليه وإن يكون صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم به من العذاب عاجلا إن الله لا يوفق للحق من هو متجاوز لحدوده مفتر عليه وعلى رسله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 وقال الذي آمن ناصحا قومه إني اخاف عليكم ان قتلتم موسى ظلما وعدوانا عذابا مثل عذاب الاحزاب الذين تحزبوا على رسلهم من السابقين فاهلكهم الله مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد كعادة من كفر وكذب الرسول مثل قوم نوح وعاد وثمود والذين جاءوا من بعدهم فقد أهلكهم الله بكفرهم وتكتيبهم لرسله وما الله يريد ظلما للعباد وإنما يعذبهم بذنوبهم جزاء وفاقا ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد ويا قوم اني اخاف عليكم يوم القيامه ذلك اليوم الذي ينادي فيه الناس بعضهم بعضا بسبب قرابه او جاه ظنا منهم ان هذا المسلك ينفعهم في هذا الموقف الرهيب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 وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب رجاء أن أبلغ طرق السماوات المصيلة إليها فانظر إلى معبود موسى الذي يزعم أنه المعبود بحق وإني لا أظن أن موسى كاذب في ما يدعيه. وهكذا حسن لفرعون قبيح عمله حين طلب ما طلب من هامان وصرف عن طريق الحق إلى طرق الضلال وما مكر فرعون ليظهر باطله الذي هو عليه وإبطال الحق الذي جاء به موسى إلا في خسار لأن ما آله الخيبة والإخفاق في سعيه والشقاء الذي لا ينقطع أبدا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 الغفار عظيم المغفرة لعباده لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وَأَنَّمَا ردنا إلى الله وَأَنَّ المسرفين هم أَصْحَابُ النار حقا إنما تدعونني إلى الْإِيمَانِ به وإلى طاعته ليس له دَعْوَةٌ يدعى بها بحق في الدنيا ولا في الْآخِرَةِ وَلَا يستجيب لمن دعاه وَأَنَّ مَرْجِعَنَا جميعا إلى الله وحده وَأَنَّ المسرفين في الكفر والمعاصي هم أصحاب النار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 فقد أغرقه الله هو وجنوده كلهم في الدنيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون أشد العذاب وبعد موتهم يعرضون على النار في قبورهم أول النهار واخره ويوم القيامة يقال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 إن الله قد حكم بين العباد فأعطى كل ما يستحقه من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال المعدبون في النهر من الأتباع والمتبوعين للملائكة الموكلين بالنار لما يئسوا من الخروج من النار والعودة إلى الحياة الدنيا ليتوبوا وادعوا ربكم يخفف عنا يوما واحدا من هذا العذاب الدائم قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا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 ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ان الساعه التي يبعث الله فيها الموتى للحساب والجزاء لاتيه لا محاله لا شك فيها ولكن معظم الناس لا يؤمنون بمجيئها ولذلك لا يستعدون لها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 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانا تؤفكون ذلكم الله الذي تفضل عليكم بنعمه هو خالق كل شيء فلا خالق غيره ولا معبود بحق الا هو فكيف تنصرفون عن عبادته الى عباده غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا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 فسوف يعلمون الذين كذبوا بالقرآن وبما بعثنا به رسولنا من الحق فسوف يعلم هؤلاء المكذبون عقبة تكذبهم ويرون سوء الخاتمة إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يعلمون عقبته حين تكون الأصفاد في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم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 ولما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه معانا امره الله بالصبر وسلاه بما وعده به من النصر فقال فاصبر ان وعد الله حقا فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون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 هي قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون ولقد بعثنا رسلا كثيرين من قبلك ايها الرسول الى اممهم فكذبوهم واذوهم فصبروا على تكذيبهم وايذائهم من هؤلاء الرسل من قصصنا عليك خبرهم ومنهم من لم نقصص عليك خبرهم وما يصح لرسول ان ياتي قومه بايه من ربه الا بمشيئته سبحانه فاقتراح الكفار على رسولهم الاتيان بالآيات ظلم فإذا جاء أمر الله بالفتح أو الفصل بين الرسل وأقوامهم فصل بينهم بالعدل فأهلك الكفار ونجي الرسل وخسر في ذلك الموقف الذي يفصل فيه بين العباد أصحاب الباطل أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم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 ويريكم آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ الله تنكرون ويريكم سبحانه من آيَاتِهِ الدلة على قدرته ووحدانيته فَأَيَّ آيات الله لا تعترفون بها بعد أَنْ تقرر لديكم أَنَّهَا آيَاتُهُ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَسْدَقُوا وَتَوَا وَأَسَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمَّا رَأَوْا عَذَابَنَا قَالُوا مُكَرِّنَا حِينَ لَا يَنفَعُهُمْ إِقْرَارٌ آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا نَعْبُدُ مِنْ دُونِهِ مِنْ شُرَكَاءَ وَأَصْنَامٍ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَاسِرَهُنَّالْكَافِرُونَ فَلَمْ يَكُنْ إِيمَانُهُمْ حِينَ رَأَوْا عَذَابَنَا يَنزِلُ بِهِمْ نَافِعًا لَّهُمْ سنة الله التي مضت في عباده أنه لا ينفعهم إيمانهم عندما يعينون العذاب وخسر الكافرون حين نزول العذاب أنفسهم بايرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم بالله وعدم التوبة منها قبل معاينة العذاب